فَلَوْ لَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسُ فَلَوْ كَانَتْ قَرْيَةٌ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ شَفْن عَنهُم عَذَابَخِّ فِي الحياتُِّوَمَت تَعَنهُم إ حين فشَثْنَا عَذَابَ خِّ فِي الحياتُِّمَد تَعَهُم إ حين وَلَ شَ فَلَا آمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا وَلَمْ شَاءَ رَبُّ مُن كَلَا آمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حتى أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ مَن تَحَبْ أَيَقُولُ الْمُؤْمِنُونَ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَا كَانَ ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والارض وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ وَمَا تُغْنِ آيَاتُهُمْ نُذُرٌ عَنْ قَوْمٍ تَرَوْنَ إِلَّا مَثَلَ أيام الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِهِمْ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا لَنَا ۖ قَالُوا رَبَّنَا مَا وَعَدتَّنَا ۖ إِنَّكَ أَنتَ الْحَقُّ من المنتظرين قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا ثم ننجي رسلنا ذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُجِلُّ الْمُؤْمِنِينَ ذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُجِلُّ الْمُؤْمِنِينَ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كنتم في شك من دين فلا أعبد قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد فلا أعبد الذين تعبدون من ولاكن سَأَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ إِنْ تَدْعُونَ إِلَّا اللَّهَ ولكن, وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي وَسَاكُمْ وَلَكِنْ أَعْبُدُ الله وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَأُمِرْتُ أَنْ أَقُولَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَأَنْ أُقِيمَ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَأَنْ أُقِيمَ وَجْهَكَ للدين الَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ ولا فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا